لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَكَحَدِيثُ مُوسَى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله إلا أنا الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري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 ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فالقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى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 قالا ربنا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أي يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد اوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى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 لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم ويلكم لا على الله كَذِبًا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه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 وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا, وإما أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ من سِحْرِهِمْ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 ما انتقض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ان ه ومن ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ان ه ومن ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيهِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيهِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِيهِ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 افطال عليكم العهد أَمْ أَرَدْتُمْ ام أردتم يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ عليكم غضب من ربكم ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسبا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو, إله إلا هو وسع كل شيء علما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 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمسلهم طريقه إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم أمسلهم إلا إلا يوما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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاللنه ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى